Sayfa altmış iki ayet yüz bir yüz bir a. وَكَيْفَ تكفرون وَأَنْتُمْ تُتنْن عَلَيْكُمْ آيات الله وَفِيكُمْ رسول وكيفَ تكفرونَ وأآتُم تُتْنا عكم آيات الله وفيكمم رسول وكيفَ تكفرونَ وَآتُم تُتنْن عكم آيات الله وفيكمم رسول وكيفَ تكفرونَ وَآتُم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 وكيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسول <تصفيق> وكيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسول وكيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسول وكيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسول وَكَ تَكفرون وَآتُم تُتْنَ عَلَكمم آياتة الله وَفيكمُم رَسول وَوكيفَ تَكفرُونَ وَآتُم تُتن عَلَكمُ آيات الله وَفيكمُم رول وَوكفَ تَكفرُرونَ وَآتُم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 وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 101A 101B وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وفيكم رسوله.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 وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا يا يا 101 ب 102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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 103 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 102 103 a. Ya aleyh haladin aman et, Tawallahu hakat illa wa antum muslimun, ve atcimu bi habir Allah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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يزج به. وذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألّف بين قلوبكم. وذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم.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 <تصفيق> واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم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 Wa zkurū ni'mat Allāhi 'alaykum idh kuntum a'dā'an fa'alafa bayna qulūbikum wa 103a 103b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 واعتصموا بحبر الله جميعا ولا تفرقو وذكرون نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واعتصموا بحبر الله جميعا ولا تفرقو وذكرون نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم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 فَّ فَبَيَ قُلوا بِكمْ فَأَصبحم بنِعمْمتِه إخوان فَّ فَ بينََ قُلوا بِكُمْ فَأَصبحَح بنِعْمَتِه إخْخواان فَلَّ فَبَيَ قُلوا بِكُمْ فَأَصبحَح فالَف بين قلوبكم فأصبحت بنعمته إخوانا فالَف بين قلوبكم فأصبحت بنعمته إخوانا فالَف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فَّ بين قلوبكم قُوا بنعمته فَأَصبحَحم بنعمْمَتيِه إخواوان فَّ فَبَيَ قُوا بِكمْ فَأَصبحَحم بنعمْمَتيِ إخواوان فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 103b 103c اذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا اذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالَف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم بنعمته اخوانا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم ف فقول ب kuف asbe be te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 Yüz üç c, yüz على d. Faelf a ben kulubun, fakat birtakımın, fakat birtakımın, fakat birtakımın, fakat birtakımın, fakat birtakımın, fakat birtakımın, fakat birtakımın, fakat birtakımın, fakat birtakımın, فالَف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا وكنتم على حُفْرَةٍ حفره من النار مِنْهَا منها فالَف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فأنقذكم منها فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. yuzuche كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك الله لكم آياته لعلكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك الله لكم آياته لعلكم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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ 103 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ على من منها اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَكُنْتُمْ على شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والائك هم المفلحون ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والائك هم المفلحون وَالْتَكُونَ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُلَاءَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالْتَكُونَ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُلَاءَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والائك هم المفلحون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والائك هم المفلحون ولتكن ُ يدعون إلى الخرِ وَويأمرون بالمار في عن المُنكرِ وأأولائك هم المُفحون وَلتَكُ منِكُ أَُُّ يدعون إلى الخيرِ وَويأمرونَ بالمار في عن المُنكرِ وأأولائك هم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والتكم منكم أم. أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وَلتَكُ منِكُ أَُُّ يدعونَ إلى الخَْرِ وَأمررُونَ بالِالمارُ فِ عن المُنكَرِ وَأُولائكَ هم المُفِْحون وَلتَكُ منِكُم أَُُّ يدعونَ إلى عن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 ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والائك هم المفلحون كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن من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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم بعد عذاب عظيم 104 105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 الذين عن بعد عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم وجوه وتسود وجوه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 تبيض ضوجه وتسود دجوه 105 106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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ Allah cennetin şerefine ve cehennemin ب korkar. Allah cennetin şerefine ve cehennemin şerefine korkar. Allah فأما, ال سودت أكفرتم وحمد وحمد فأما, ال فأما الذين اسودت بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين اسودت وجوههم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 F'amma alladînâ suvaddat vucuhum akefertum ba'da îmânikum fadûkul ʿadâbe bima kuntum tekfurun. F'amma alladînâ suvaddat vucuhum akefertum ba'da îmânikum fadûkul ʿadâbe bima 106a 106b Yawmete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 يوم تبيض وجوهه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرت بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفون وجوه, وجوه فأما وجوه بعد إيمانكم العذاب بما كنتم تكفرون. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم 107 وأما الذين بيضت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 واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون واما الذين بيضت واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون 107 فاما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 204. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها قالدون 夢 رأيكم 1. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَتْ جُهُوْهُمْ أَكْفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَتْ جُهُوْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَتْ جُهُوْهُمْ أَكْفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 108 تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وَمَاللَّهِ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ تِلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وَمَاللَّهِ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ تِلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وَمَاللَّهِ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وم الله يريد ظُل العالمين تِك آيات الله نتننها عليك بالالحقّ وما الله يريد ظُ الم العالممين آيات الله نتننها عليك بالالحقق وم الله يريد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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وم الله يريد ظُل الم آيات الله نتننها عليك بالالحّ وما الله يريد ظُ الم آيات الله تننها عليك بالالحقق وم الله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 وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَ اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ 109 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الأمور.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 Walillahi ma fis samawati wama fil ard wailallahi turja'ul umur walillahi 108 109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 Walillahi ma fis samawati wama fil ard wailallahi turja'ul umur Tink ayatu llahi natluha alayka bil haqq wama llahu yurid zulman lil Sayfa 62 toplu halde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 مَن يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وجوه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 تلك آيات الله نتلها عليك بالحق، وَمَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَلَّ تُمْتَتَ لَعَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِي كُمْ رَسُولُهُ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 تلك آيات الله نتلها عليك بالحق، ومن الله يريد ظلم للعالمين، وللله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. وكيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسول، وَمَن يَعْتَصِي بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته ولا تموءن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقو وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم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 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحت بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون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 يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبر الله جميعا ولا تفرقو وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم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 تِنْكَ آيات الله نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ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 تلك آيات الله نَتْلُها عليك بالحق، وَمَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.